وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَوًا سَأَتيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ سَآتيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ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 وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَفْتَزُ كَأَنَّهَا جَانٌ ولا, وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّدْ يَا مُوسَى لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَنُونَ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 وَأَنْ أأَعْمَلَ صَالِحًا تَرضَام وَأَدِخِلْني بِرحمَتِك وَادِخِلْني بِحْمَتِكَ فِي عبادكَ الصَّالِحم وَتَفَقَدَ الطَّيرَ فَقَالَ مَ ل لأَرَهدُهُدَ أَنْ كَان مِنْ الْ الغائِبِين لا أعِّبًا عذابا شديدا او لأذبحنه او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبئ بنبئ يقين انت تَتُمأةَ تَمكُهمم وَوتتنِ كل شيءَ وَوتَت من كل شيءَ وَلَهَا عرش الععَظيم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 بسم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً مَا كُنْتُ قاطعة أمرا حتى قالوا نحن اولو قوه والو باس شديد والامر اليك والامر اليك فانظر ما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 فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ آتُونِي الدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ إرجعِ إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لَْهِم فَلَ نَأتََّهُم بجننودٍ ل قِبَ لَ لَهُم بِنَا وَلَ نُخْرِرجََّهُم مِنْهَاأَذِلَّ وَهُمْ صَغيمون قال يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قال عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به فضلا ان يرتد اليك طرفك فلما رااه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر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 فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ قِيلَ لَأَحْدُخْنِي الصَّرْحَ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 وَقالالُ الطَّيَّرْرنابِكَ وَبِمَن معك قَالَ طَائِركُ إ دَ اللهَّ ببلَلْ الأأَن تُمْ طَو تُفْتًا وَكَانَ فِي المَدينينَةِ تِساتُ رَنطِي يفسِدُونَ فيِي الأأَرْرضِ وَلَا يُصلِحم قالوا تقاسم بالله لا نضيعنه واهله ثم لنقولا ثم لنقولا لوليهمه ما شهدنا مهلك اهله ما شهدنا مهلك اهله واننا لصادقون وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَأَنَا دَمَّرْنَاهُ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 وَلوق إ قَالَ لِقَِهِ أَتَأتُونَ الفَاحِشَةَ وَأَن تُمْ تُ بِصِرون أَإِكُم لَ تَأتُونَ الرِرجَلَ شَنْوََّةَ يدُون النِس بَنْ أَنتُم قَوم تَجِهَلُون فمَا كانََ جَوَابَ قَوِْهِا نجو آل نوط من قريتكم انهم اناس يتضامن فان جيناه واهله الا نراتهم قدرناها من الغابرين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 اننا خلقنا السماوات والارض وانزلنا لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق حدائق يقوذت بنجت ما كان لكم ان تبتوا شجرا ا الههم مع الله بل هم قوم يعدلون ان جعل الارض قررا وجعل خلالها ان وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۖ إِلَٰهَهُم مَّعَ اللَّهِ ۖ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ ويكشف السوء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 وَمَن يُرْسِلِ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ أٰلِهَتُهُم مَّعَ اللهِ ۚ تَعَالَى اللهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ أَنَّى يُؤْتَى الْخَلْقُ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۖ وَمَنْ يَرْزُقْكُمْ من أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ الدَّارُكَ عِنْدَهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِيهِ شَكٌّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَنْ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَئِذَا كُنَّا تُرَابًا وَعَظْمًا لقد موعدنا هذا نحن وآنا ان ان قد هذا ان هذا الى اساطير الاولين قل سير في الأرض فانظروا كيف كان عاقبه المجرمين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 فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا دبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تَكَلِّمُهُمْ يُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا وَأُمَنَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّنَّهُمْ من يُكَذِّبُ نَنِي من من يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُزَعُّون حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالُوا كَذَّبْتُمْ بِآيَاتِنَا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 ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فِيهِ والنهار مبصرا إن فِي ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض